يساقي ساقي الكوثر يا داحم المنكر يا ساقي الكوثر يا داحر المنكر <سؤال> يا علي <سؤال> يا ساقي الكوثر يا داحر المنكر يا <سؤال> ساقي عم النبي يا والد الشيعة كل سنة نوصل حضرتك ونجدد البيعة دريا يا ابن عم النبي يا والد الشيعة كل سنة نوصل حضرتك نجدد البيعه نبقى على ديننا للنبي والمنهج الطيعه نبقى على ديننا للنبي والمنهج الطيعه ابنونا كتنور وذكرك اطهار ابنونا كتنور وذكرك اطهار يا ساقي الجود يا جاحل الملك الان Hayromay <muchos> jon, يا منقذ يوم الحشر يا ساقي الكوثر البايعك يا ابن الحسن ما ياصل امنكر يا منقذ يوم الحشر يا ساقي الكوثر البايعك يا ابن ما ياصل امنكر واللي يبغضك سيجي بالموت يتحسر واللي يبغضك سيجي بالموت يتحسر والحاقد تصور ما يحضر منكر والحاقد تصور ما يحضر. رامنكار اساقي الكوث اريادح الملكيا ali ismik wali ismik soti mahfuz ismik sayyidi wa qalbi baqi ismik ali ismik wali ismik soti mahfuz ismik sayyidi wa qalbi waqi aw ana usho jamnahtnik bayd اوراق سود من منك عطر يظهر وبحضرتك يا, يا منك عطر يظهر حساقي الكوثر يا داحي المنكر ساقي الكوثر يا داحي المنكر شي عدك حدر علي بسمك ينادون عيد الغدر البايعك والفرح الكون شي عدك حدر علي بسمك ينادون عيد الغدر البايعك والفرح الكون, الكون حتى الطيور بحضرتك كلهم يكبرون حتى الطيور بحضرتك كلهم يكبرون كل الخنق كبر البايع حجر كل الخنق كبر البايع حجر اشاقي <سحي> الكثر يا داحن المنقار اشاقي الكثر قداحي المنك يا يا داحي المنقار يا ساقي الكول يا داحن المنقار ابا يا يمه يا ابن حسن مولاي جسمك ناد <نيلادي> سيد وصرنا مجاني اسحق على الموت واجي يا من هجن <جندي> يا علي لسا على انتبار يا ساطع الكجار ساقي الكوثر يا ظاهر المنقار ساقي الكوثر يا ظاهر المنقار وفاي يا امك يحسني يا بحسن مولاي باسمك تنادي سيدي وصلنا مجانين وفاي يا امك يحسني يا بحسن مولاي سيدو <وصرنا> سنه مجانين يسحق على المدن جي يا منهجلدين يسحق <سيدي> منهج <ولسا> <تنطر يا> ساقي, <الكوثر> ساقي الكوثر ساقي الكوثر يا ساقي <داحية> الكوثر <المونكار> ساقي الكوثر يا ده حيا الملك <المونكار> يا الهندسه باقر الحكام أداء الرادود الحسيني سيد حيدر الخرساني الكلمات بقلم الشاعر الحسيني سيد حيدر الشريفي